نرجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زيّن السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفوز تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء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 نافير أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير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 في السماء أي رسلا عليكم حاصبا أي رسلا عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَأَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمَن يأتيكم بما إمعي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 الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثمّ رجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زيّن السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين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 تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنت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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ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 قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمَن يأتيكم بما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 وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي في سالهم خزنتها سالهم خزنتها الا ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من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 بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَأَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل رأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمَن يأتيكم بما إمّعي